أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فأكون من المحسنين بلى قد جاء ك آياتي فكذبت بها وستكبر وتكون من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ياوما القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ياوما القيامة ترى الذين كذبوا على الله كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجِّ الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء يحزنون